وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الاله يجد له شهاب الرصد وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا وان منا الصالحون ومننا دون ذلك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 قُلْ إِنِّي لَا يُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَذًا إِلَّا بَلَغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ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 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصا كل شيء عددا